من سلسلة شرح المرشد المعين على الضرورية من علوم الدين لعبد الواحد بن عاشر رحمه الله تبارك وتعالى ونحن في أبواب الزكاة وقد شرحنا بعض شروط الزكاة في الدرس السابق وذكرنا شيئا متعلقا بزكاة الحرف وذكرنا النصاب فيها وذلك في قول النظم وهي في السماري والحب العشر أو نصفه إن آلة السقي تجر أو إن آلة السقي تجر هذا قد شرحناه في الدرس السابق وذكرنا توجيهه من جهة الإعراض خمسة أوسق نصاب فيهما هذا شرحناه وهذا هو نصاب الحفظ. ثم قال في فضة قل مئتان درهما عشرون دينارا نصاب في الزهب وربع العشر فيه ما وجب والعرض ذو التجري ودين من أدار قيمتها كالعين ثم ذو احتكار ذكى لقبض ثمن أو ديني عينا بشرط الحول للأصلين ذكر هنا نصاب الزكاة في العين والعين نوعان كما تقدم فضة وذهب فذكر أولا أن نصاب العين إن كان فضة هو مئتا درهم ودليل ذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمس أواق من الورق صبقة والأواق جمع أوقية والأوقية أربعون درهما هذا مقدار شرعي الأوقية أربعون درهما فإذا ضربنا أربعين في خمس كان الناتج مئتين والورق هي الفضة فمعنى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي ذكرت الآن وهو عند البخاري ومسلم معناه ليس فيما دون مئتي درهم من الفضة صدقة فهذا واضح وهذا النصاب الشرعي في الفضة يعني دليله ظاهر وصحيح ومتفق عليه هذا بالنسبة للفضة وأما بالنسبة للذهب فهو يقول عشرون دينارا نصاب في الذهب فإذا النصاب الشرعي في الذهب عشرون دينارا عشرون دينارا الدنانير تكون من الذهب والدراهم تكون من فضة ودليل ذلك ما روى علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا كان لك مئة درهم وحال عليها الحول ففيها خمسة دراهم وليس عليك شيء أي في الذهب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 رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذ من كل عشرين دينارا فصاعدا نصف دينار هذا فيه ضعف ولكنه أيضا يشهد لهذا المعنى فعلى العموم نصاب الذهب ليس كنصاب الفضة فنصاب الفضة الدليل فيه أقوى وأظهر وأصرح بخلاف نصاب الذهب، ولكن مع ذلك تقوى هذا الدليل الدال على نصاب الذهب بأمور متعددة من أظहارها عمل أهل المدينة، فإنهم متفقون على ذلك وهذا الأمر من المسائل التي يكون عمل أهل المدينة فيها حجة شرعية، لأنها من الأشياء المتواترة التي تكسر الحاجة إليها. بين الناس ولا تخفى على بعضهم اشتهارها وانتشارها فعمل أهل المدينة إذا كان على هذا الأمر فهو حجة شرعية على ما حققه جماعة من أهل العلم كابن تيمية في رسالته عن حمل أهل المدينة وغيره رحمهم الله أجمعين هذا بالنسبة للنصاب فيهما أي في الذهب وفي الفضة ومما يمكن أن نقوي به أن نصاب الذهب هو 20 دينارا أن 100 درهم كانت في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم تساوي 20 دينارا أن 100 درهم كانت تساوي 20 دينار وذلك لأن الدينار الذهبية على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يساوي 10 دراهم فإذا 20 دينارا هي 100 درهم ثم بعد زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم صار السعر الصرف بين الدرهم والدينار يختلف وصار الدينار مثلا يساوي 12 درهما وهكذا فاذا هذا لا ايضا مما يشفع لي ما ذكرناه من أن نصاب الذهب هو عشرون دينارا هذا بالنسبة للنصاب وأما بالنسبة للقدر الواجب إخراجه فقد لخص ذلك بقوله وربع العشر فيه ما وجب والضمير راجع إلى الفضة والذهب أي الواجب إخراجه في الذاب والفضة هو ربع العشر وهو بتعبير العصر إثنان ونصف بالمئة ودليل ذلك أحاديث منها ما سبق في حديث علي الذي ذكرناه ففيه قوله إذا كان لك مئة درهم وحال عليها الحول ففيها خمسة ذراهم وخمسة دراهم هي ربع العشر من مئتين لأن عشر مائتين هو عشرون وربع العشرين هو خمسة وهكذا أيضاً في الدنانير فإن ربع العشر من عشرين دينارا هو نصف دينار إذ العشر من عشرين دينارا هو ديناران وربع دينارين هو نصف دينار وورد أيضا التصريح بذلك في حديث يعني في الكتاب المشهور كتاب أبي بكر وفيه وفي الرقة أربع العشر نعم وعلى كل حال وقع الإجماع على هذا المال إذا هذه زكاة العين الذهب والفضة النصاب والقدر الواجب إخراجه المتداول بيننا في هذا الزمان إنما هو الأوراق النقدية وهذه الأوراق النقدية الصحيح الذي لا ينبغي العدول عنه هو وجوب الزكاة فيها وقد كان هناك خلاف يسير عند أول ظهور هذه الأوراق النقدية لعدم التصور, التصور الكامل ل. ما في هذه الأوراق من معنى النقد لكن الآن لا يكاد يوجد عالم معتبر يقول بعدم نجوب الزكاة فيها فتجب الزكاة فيها لأنها قائمة مقام الذهب والثبطة في جميع التعاملات الاقتصادية والمالية وهي التي تحدد مستوى معيشة الناس وبها يعرف الفقير من الغني وهي التي تجعل قيمة للسلع والبضائع بجميع أنواعها وهي المال النامي الذي يكون عند الغني والذي تجب فيه الزكاة لذلك لا شك في أن هذه الأوراق فيها الزكاة يبقى الإشكال في معرفة النصاب أما المقدار الواجب إخراجه فهذا لا إشكال فيه 2.5 2.5% لكن المشكلة هي في معرفة النصاب فقد اختلف العلماء المعاصرون في كيفية معرفة النصاب فذهب جماعة إلى أن تقويم هذه الأوراق النقدية يكون بالفضة وذهب آخرون إلى أن تقويمها يكون بالذهب وبسط الأدلة يحتاج إلى كلام كثير وملخصه أن الذين قالوا بأن التقويم يكون بالفضة ذهبوا إلى أدلة استدلوا بها من بينها أن نصاب الفضة كما أسلفنا ثابت بأحاديث متفق على صحتها بخلاف نصاب الذهب إن نصاب الذهب إما ثابت بالعمل أو بحديث في إسناده شيء أو بقياس على نصاب الفضة فقالوا الأجدر إذن أن يلجأ إلى النصاب الثابت الذي هو نصاب الفضة أما النصاب الذهب قالوا إذا كان مقيسا على نصاب الفضة فحينئذ لا يقاس على الفرع لأن لا يصح القياس على شيء هو نفسه فرع في قياس آخر في قياس أول وأيضا استدل بأن نصاب الفضة عليه الإجماع بخلاف نصاب الذهب وإن كان الجمهور على نصاب الذهب الذي ذكرنا وأيضا استدل بأن التقويم بالفضة هو يعني أضمن لحقوق الفقراء لأن الغالب أن نصاب الفضة أقل من نصاب الذهب خاصة في هذا العصر الذهب أغلى من الفضة بكثير فينتج من ذلك أن التقدير بنصاب الفضة يجعل الأموال التي تجب فيها الزكاة أكثر وهذا أحضى للفقراء وأيضا ذكروا أن في التقويم بنصاب الفضة شيئا من الاحتياط بالنسبة ل الذي بالنسبة لصاحب المال لمالك المال لأنه إذا قوم بنصاب الفضة وهو أقل من نصاب الذهب فهو مبرئ لذمته بيقين وهكذا على كل حال هذه الأدلة ليست ضعيفة بل هي فيها قوه لكن الذي عليه جماعة من أهل العلم المعاصرين من المحققين أن التقويم يكون بنصاب الذهب وأقوى أدلتهم أنه نصاب أن الذهب فيه ثبوت ورسخ وأن ثمنه لا يتغير كتغير الفضة وأيضا استدلوا بأن الذهب لأنه هو الأصل الذي تقوم عليه اقتصادات الدول. انصح هذا التعبير؟ فالاحتياطي مثلا الذي يعني تعتمد عليه الدول في اقتصادها إنما هو الذهب لا وحين تخرج الدول أو تقوم بعملية السكي للنقود. وللأوراق النقدية، في ينبغي أو المفروض أن تكون تلك الأوراق عندها رصيد من الذهب عند الدولة وإلا فإن إذا سكت أمو... أوراقا ليس لها رصيد هذا يدخل في ما يسمى تضخم عند الاقتصاديين. المقصود أن الأصل في هذه الأوراق النقدية هو الذهب وليس الفضة. وهذا على مذهب لجماعة من الاقتصاديين وأصلا هذا. المذهب أيضا هو محل نظر عندهم في هذا العصر على كل حال. المقصود أنه إذا ثبت ذلك فإن بقي أن يكون نصاب الأوراق هو نصاب أصلها وأصلها هو الذهب للفضة. لذلك لعل الأظهر هو هذا وهو أن نصاب الذهب نصاب الأوراق النقدية هو نصاب الذهب وتقدير عشرين دينارا ب المستعمل الآن هو تقريبا 85 جراما فإذا من أراد أن يخرج زكاة ماله فينتظر إلى أن يصبح ماله قد بلغ النصاب وهو ما يساوي ثمن 85 جراما من الذهب. وأما من أراد أن يقدر بالفضة فمئة درهم. بالفضة تقدر بنحو 600 600 جرام تقريبا يعني بعضهم يجعله 595 وبعضهم يجعله 624 يعني تقريبا 600 جرام من الفضة هذا بالنسبة للأوراق النقلية ثم انتقل الناظم رحمه الله إلى ما يسمى بزكاة عروض التجارة فقال والعرض ذو التجري ودين من أذار قيمتها كالعين ثم ذو احتكار ذكى لقبض ثمن أو دين عينا بشرط الحول للأصلين معنى كلامه أن العروض نوعان والعروض هو كل ما ليس ذهبا ولا فضة من سلع وضائع ونحو ذلك كل ما ليس داخلا في معنى النقد يسمى عروبا هذه العروض نوعان إما أن تستعمل للقنية للاقتناء أو بالمصطلح العصري للاستعمال الشخصي وإما أن تكون معدة للتجارة فأما المعدة للقنية أي للاستعمال الشخصي فلا زكاة فيها لحديث أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال ليس على المسلم في فرسه وغلامه صبقه والاجماع قائم على هذا المعنى وهذا الحديث عند البخاري فإذن ليس على المسلم ذكاة في السيارة التي يستعملها أو في ما يكون في بيته من آلات مثلا يستعملها أو نحو ذلك من الأمور كل ما كان من العروض غير معد للتجارة وأما عروض التجارة فهذه على الصحيح وهو مذهب الجماهير تجب فيها الزكاة خلافا لبعض الظاهرية وبعض العلماء فالزكاة واجبة إذن في عروض التجارة لأدلة متعددة وهي عمومات أدلة عامة يعني ليس عندنا حديث هكذا صريح تجب الزكاة في عروض التجارة لكن عندنا حديث وعمومات كقول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا أه يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما ما أخرجنا لكم من الأرض من طيبات ما كسبتم هذه تشمل أروضة التجارة وأدلة أخرى لا مغيب بذكرها ولا مغيب بذكرها وأيضا بعض الأثار عن جماعة من السلف رضوان الله تعالى عليهم فأيضا فمن ذلك حديث يعني هناك حديث في المسألة لكن ضعيف حديث مرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثورة بن جندب رضي الله عنه قال أما بعد فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمرنا أن نخرج الصدقة من الذي نعد للبيع وهذا عند أبي داود ولكن سنده ضعيف وهكذا فإذن الآثار موجود آثار عن السلف رضوان الله عليهم وحكي الإجماع على زكاة عروض التجارة حكي الإجماع على ذلك وهناك رسائل مؤلفة في هذا الموضوع في نقاش تناقش بعض العلماء الذين قالوا بعدم وجوب الزكاة في عروض التجارة جيد الآن اتفق الجمهور إذن على زكاة عروض التجارة ولكن الذي يتميز به المالكية هو تفريقهم بين المدير والمحتكر بين التاجر المدير والتاجر المحتكر إذن قالوا العرض ذو التجري ودين من ادار أي دين المدير قيمتها كالعين ثم انتقل إلى المحتكر فقط ثم ذو احتكار ذك ثمن أو دين عين الآن الفرق بين المدير والمحتكر المدير هو الذي يعرض ما عنده من عروض للبيع ويقنع بأي ربح جاءه من بيعها ولو قل ولا يهمه أن ينتظر غلاء الأسعار مثلا وإنما قد يبيع حتى برأس المال المهم عنده أن يبيع قد يبيع برأس المال ويأتي بسلعة أخرى ويبيع وهكذا إذا لا ينتظر غلاء الأسعار ولا ارتفاع الأثمنة هذا يسمى مديرا لأنه يدير هذه العروب يدخل شيئا ويخرج الآخر وهكذا وأن المحتكر فهو الذي يمسك العروضة ولا يبيعها بل ينتظر بها غلاء الأسعار وارتفاع الأثمنة فقد تبقى عنده ربما أعواما لا يهمه ذلك تبقى عنده ينتظر إلى أن يجد الثمن الذي يناسبه فحينئذ يبيع هذا يسمى محتكرا المالكيين حين يفرقون بين المدير والمحتكر يفرقون إذن بين حكم الزكاة عند كل واحد منهما. فأما المدير هذا يقولون تجب عليه الزكاة في تجارته كلما حال عليه الحول. كل كلما حال عليه الحول فإنه تجب عليه الزكاة وكيف يفعل يعمد إلى كل سلعه فيقومها يعني يحاول أن يجد سعرها بحسب سعر السق في ذلك الوقت الذي تكون قد مر عليه حول وذلك بشرط أن تكون قد أن تكون قيمتها قد بلغت النشاط هذا لا إشكل فيه يقومها ثم إذا قومها فإنه يخرج ربع العشري من قيمتها عبارة نعيد شرح المسألة التاجر المدير إذا بلغت قيمة تجارته عن ومر عليها الحول وعندهم خلاف في هذا الحول متى يبدأون حسابه لا نتعرض له الآن إذا مر الحول يقوم هذا التاجر المدير هذه العروضة عند انتهاء الحول وينظر ثمنها وهذا بحسب ما تباع به في السوق ثم يزكي هذه القيمة الإجمالية هذا بالنسبة للتاجر المدير هذا معنى قوله والعرض ذو التجري ودين من ادا يدخل أيضا هنا شيء آخر هو الديت يدخل هنا شيء آخر هو الدين ففي الدين ايضا الدين أيضا قالوا يجب فيه الزكاة <تصفيق> فإذن إذا كان صاحب هذه العروض له دين على أناس معينين يعني مثلا هنالك سلع داعها ولكنه لم يأخذ ثمنها بعد فإذن عليه أن يحتسب هذا له دين له دين على هؤلاء الزبائن فيحتسب أيضا ضمن قيمته الإجمالية التي يخرج عنها الزكاة يحتسب هذا الدين الذي له شو جيد هذا معنى قوله والعرض بالتجري ودين من أذا، أي الدين الذي للتاجر المدير قيمتها العين أي مثل الذهب والفض ثم بعد ذلك انتقل إلى المحتكر قلنا المحتكر عرفناه المحتكر هذا ماذا يفعل قال ينتظر هذا لا يزكي في كل سنة هذا ينتظر ما دام لم يبيع فلا يزكي إلى أن يأتي اليوم الذي يبيع فيه فإذا باع فإنه يزكي قيمة قيمتها قيمة العروض عيلا لعام واحد يزكي لعام واحد ولا يزكي لكل تلك الآواب فرضنا مثلا أن شخصا يتاجر في العقار مثلا في المنازل هذا عنده مجموعة من المنازل يتعند لا يبيعها، ينتظر السنة الأولى والثانية والثالثة. في السنة الخامسة ارتفع ثمن العقار في البلد، فبادر إلى البيع. باع تلك المنازل، وبطريقة حالية تفوت تتجاوز النصاب. حين باعها يقول له عليه بما أنها تتجاوز النصاب أن يخرج زكاة عام واحد. ذكاة عام واحد هذا هو معنى المحتكر إذن قال ثم ذو احتكار زكا لقبض ثمن أو دين أيضا يدخل في ذلك دين المحتكر فدين المحتكر كعروض المحتكر لا تجب فيه الزكاة حتى يقضضه فإذا قضض الدين يقومه ويزكيه لعام واحد وإن كان قد بقي عند المدين أعواما كثيرة لا يهم قالوا لأن هذا المال هذا الدين هو تجب فيه الذكاء لكن قالوا هذا يعني لم يكن قادرا على تنميته لأنه كان ممنوعا منه هذا الدين كان ممنوعا منه لم يكن قادرا على تنميته قالوا فلم تجب فيه الذكاء إذن هذا شرح مذهبي المالكي في هذه المسألة والمذاهب الأخرى لا يفرقون بين المدير والمحتكر بل يقولون يزكي مطلقا المحتكر في ذلك كالمدير ولا على كل حال تفصيل هذه الأمور وأدلة الفريقين يمكنكم أن تبحثوا فيها وترجعوا إليها على معنى قول الزكاة لقرض ثمن أو دين عينا فالزكاة تكون عينا بشرط الحول للأصلين هذا واضح أي بشرط مرور الحمر انتهى إذن من زكاة عروض التجار ثم انتقل إلى زكاة الأنعام فقال في كل خمسة جمال جذعة من غنم بنت مخاب مقنعة في الخمس والعشرين وابنة اللبون في ستة مع ثلاثين تكون ستا وأربعين حقة كفت جزعة إحدى وستين وفت بنتا لبون ستة وسبعين وحقتان واحد وتسعين ومع ثلاثين ثلاث أي بنات لبون أوخذ حقتين بافتيار إذا الثلاثين تلتها المئة في كل خمسين كمالا حقة وكل أربعين بنت لللبون وهكذا ما زاد أمره يهود. نعم وكل, وكل أربعين بنت لللبون وهكذا ما زاد أمره يهود. لأن لكم الآن في تظهر لكم هذه الأبيات صعبة بسبب هذه المصطلحات الكثيرة التي ربما لم تعرفوها ولكن عند التحقيق هذا المبحث من أسهل مباحث الفقه لأنه ليس فيه كد ذهن ولا خلاف كبير ولا نقاش طويل ولا استدلال وصنباض هذه مسائل دليلها هو الحديث الذي سنذكره إن شاء الله تبارك وتعالى والخلاف فيها يسير إنما الصعوبة في شيء واحد هو معرفة هذه المصطلحات ومعرفة معانيها يعني الجذع والابن اللبون والحق إلى غيره وثانيا, وثانيا في حفظ هذه المقادير والأنصبة فكثير من الناس قد يفهم المعنى الإجمالي وقد يعرف معاني المصطلحات ولكنه لا يحفظ ذلك يعني يحتاج إلى كلما سئل عن هذه المسائل يحتاج أن يرجع إلى الكتاب لكي يبحث عنها لما؟ لأنه لا يحفظها فهنا سائدة شفظ المتون وهذا المعنى كررته مراراً ولكن لا بأس من تكراره لعظيم فائدته الذي يحفظ هذه الأبيات القليلة هنا عندنا في زكاة الإبل سبعة أبيات تحفظ بسهولة إن شاء الله تبارك وتعالى وتبقى معك عمرك كله كلما سئلت عن زكاة الإبل تستخرجها بيسر من هذه الأبيات فهناك أشياء في الشرع وفي الزقه إذا لم تحفظها لا يمكن أن تقول أكتفي بالفهم يعني مثلاً إذا في مسائل الفرائض كمل الأم وكملي الإخوة وكملي كذا هذه الفرائض وهذه التدقيقات ليست من الأمور التي تفهم وتتفه لا بد من حفظها فالذي يحفظها في متن في متن الرهبية أو الرسموية ونحوها هذا إن شاء الله تبارك وتعالى يجدها على طرف لسانه عند الحاجة والذي لا يحفظها يعني هذا يفهم ويستطيع أن يقوم بالحساب إن احتاج إليه، ولكنه لا شك أنه يعاني في تحصيل هذه الأمور لعدم حفظه. فإذا نشرح إن شاء الله تبارك وتعالى هذه الأبيات. الآن نقول زكاة الإبل بدأ بزكاة الإبل وبعدها بزكاة البقر وبعدها بزكاة الغنم. زكاة الأنعام مفصلة في حديث مشهور وهو ما روى رضي الله عنه أن أبا بكر رضي الله عنه كتب له هذا الكتاب لما وجهه إلى البحرين والكتاب فيه بسم الله الرحمن الرحيم هذه فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين والتي أمر الله بها رسوله فمن سئلها من المسلمين على وجهها فليعطيها ومن سئل فوقها فلا يعطي في 24 من الإبل فما دونها من الغنم في كل خرس شهر إذا بلغت 25 إلى آخر ما ذكر الحديث قوي فيه تفصيل هذه المقادر وهو حديث صحيح عند الإمام البخاري وغيره فإذا هنا في الإبل نقول نصاب الإبل هو خمسة خمسة جمال، وإذا كان في كل خمسة جمال جذع، إذا الذي يملك جملا واحدا أو اثنين أو ثلاثة أو أربعة، إذ لا زكث عليه، يبدأ الحساب في خمسة جمال، فإذا كان عندك خمسة جمال وجبت عليك الزكاة وهي شاة من الغلم وصفتها أنها شاة جذعة إذا تخرج الزكاة من الغلم نام العبل ومقدارها شاة واحدة جذعة والجذعة هي بنت سنة الشاة من الضأن أو من المعز على حسب المتداول في البلد يعني إذا كان الغالب في القرية أو في ذلك البلد هو الضئن تخرج الشاة من الضئن إذا كنت في بعض الجبال التي أكثر استعمالهم هو لي الماعز فتخرج الجذعة من الماعز جيد إذن في الخمسة جذعة من الغنم في الستة جذعة من الغنم في السبعة جذعة في ثمانية جمال نفس الشيء في تسعة جمال نفس الشيء في عشرة عندئذ ننتقل إلى جذعتين شاتين صفتهما أن كل واحدة منهما جذعة وهكذا فيما زاد على العشرة في أحد عشرة في أحد عشر واثني عشر وثلاثة عشر إلى آخر إلى أربعة عشر في كلها شاتان جزاعة في خمسة عشر ثلاث شياه وهكذا نستمر في إخراج ثلاث شياه إلى تسعة عشر في عشرين نخرج أربعة شياه في واحد وعشرين وثنين وعشرين وثلاث وعشرين واربع وعشرين في كلها نخرج كم أربعا من أشياء جيد نلاحظ هنا شيء أن سيأتينا شرحه إن شاء الله تعالى وهو أن الوقص لا يزكى والوقص ما هو أن عند قول الناظم ولا يزكى وقص من النعم الوقص هو الزائد على الفريضة دون أن يصل إلى الفريضة التي بعدها فالفريضة الأولى هي خمسة جمال والتي بعدها هي عشرة في خمسة جمال شات الجزعة في عشرة جمال كم شاتان جزعتها الوقص هو الذي يزيد على خمسة دون أن يصل إلى عشرة فإذا كان عندك مثلا سبعة جمال الخمسة تخرج عنها شاة جزعة واثنان هذا يسمى وقصب لا يزكى لا شيء فيه إذا كان عندك مثلا سبعة عشر فخمسة عشر هذه تخرج عنها ثلاثة شيئة واثنان الزائدان لا تخرج عنهما شيئا لأنهما وقصب ولا يذكر وقص مفهوم؟ إذا هذا شرحناه قبل أوانه ولكن لا بأس لشدة تعلقي بما نحن بصدقه يقول في كل خمسة جمال جوعة من غنم بعد ذلك إذا بلغت الجمال خمسا وعشرين الآن نبدأ في تزكيتها من جنسها لا نزكيها من جنس آخر هو الغنم وإنما نزكيها من جنسها أي من الإبري كيف ذلك؟ إذا بلغت 25 فنخرج فيها ناقة يعني جمل أنثى تسمى بنت مخاض يقول بنت مخاض مقنعة في الـ 25 بنت المخاض في الـ 25 لما بنت المخاض ما هي؟ بنت المخاض هي بنت سنة من الإبل يعني ناقة عمرها سنة لماذا ما في ذلك يقولون يقول المتخصصون في هذا الأمر وينقلوا فقهاء أن الإبل تحمل سنة وفي السنة التي بعدها يعني تربي الـ الـ وليدها فإذا كانت البنت إذا كان عمر البنت سنة فقالوا هي إن حامل قد مخض الجنين بطنها وإما في حكم الحامل يعني حتى إن لم تحمل فهي في حكم الحامل قد مخض الجنين بطنها فلذلك تسمى بنت مخاض فإذا كامل لولدها سنتاني ووضعته وأرضعت فهذه تسمى بنت لبون. فهذه تسمى بنت لبون. إذا الآن لم نصل لبنت لبون؟ لأنه لكننا شرحنا. فاذا بنت المخاض هي التي أكملت سنة ودخلت في السنة الثانية. وبنت اللبون هي التي أكملت سنتين ودخلت في السنة الثالثة لماذا؟ لأن إذا, دخل... قلنا إذا دخلت في السنة الثالثة أمها ولدت تكون قد ولدت وإذا ولدت صار لها لبن تربعه وتسمى بنت لبون فهذه البنت تسمى بنت لبون لأن أمها صارت ذات لبن كما أن بنت المخاض سميت بنت مخاض لأن أمها يعني قد صارت حاملا حامل مخضى الجنين وبطناء كما جي الحقة ستأتي الحقة هي التي دخلت في الرابعة دخلت في الرابعة في السنة الرابعة وسميت كذلك لأنها استحقت أن يحمل عليها والذكر منها يسمى حقا إذن عندنا بنت مخاض وابن مخاض عندنا بنت لبون وابن لبون وعندنا حقة وحق جي. نرجع إلى شرح ما كنا بصدده قلنا إذا كان عندك عند مالك الإبل خمس وعشرون من الإبل فإنه يخرج بنت مخاض، ويستمر على ذلك ويستمر على ذلك أي لا يزال يعطي بنت مخاض من خمس وعشرين إلى خمس وثلاثين. فإذا انتقل إلى ست وثلاثين فحينئذ يعطي بنت لبون انطلاقا من ست وثلاثين يعطي بنت لبون هذا معنى قوله وابنة اللبون في ستة مع الثلاثين تكون هذا واضح لا يحتاج إلى شح ويبقى على هذا المقدار أي على إخراج بنت لبون إلى 45 فإذا بلغت الإبلو 46 فحينئذ عليه أن يخرج حقة والحقة قلنا هي التي في السنة, في السنة الرابعة هذا معنى قول 46 حقة الكثت <تصفيق> 46 هذه منصوبة على نزع الخافض أصل الكلام في 46 حقة انكفت أي تكفي حقة في 46 لما حذف الخافض انتصب الاسم الذي كان مجرورا فقال 46 حقة انكفت يستمر بعد ذلك في إعطاء الحقة من ست واربعين الى ستين فاذا بلغت الابل واحد وستين فحينئذ فيها جزعة جزعة والجزعة هي التي بلغت خمس سنين الجذعة هي الناقة التي دخلت في السنة الخامسة هو إذا دخلت في السنة في الخامسة فسنة جزعة إذا هذا معنى قولي جزعة إحدى وستين وفت أي الجزعة تفي في زكاة إحدى وستين جيد ويبقى على هذا الأصل يعطي الجزعة من إحدى وستين إلى كم إلى خمس وسبعين فإذا بلغت ستا وسبعين ففيها بنتالبون لبون إثنتان إثنتان من بنات اللبون هذا معنا قوله بنتالبون لبون 76 أي في 76 وما بعدها عليه أن يخرج بنتيلب ثم قال وحفقتان 91 أي لا يزال يعطي بنتا لبون من 76 إلى تسعين إلى تلام تسعين ثم في واحد وتسعين ماذا في واحد وتسعين يجب عليه حقة ثاني يجب أن يخرج حقتين هذا معنى قوله وحقة ثاني واحد وتسعين جيد لحد الآن هذا الأمور واضح الآن يقول ومع ثلاثين ثلاث أي بنات لبون أوخذ حقتين بافتيات ألا يحتاج إلى شح ما معنى قوله ومع ثلاثين الكلام راجع إلى ما ذكر في البيت السابق وهو قوله واحدا وتسعين إذن واحدا وتسعين مع ثلاثين كم هذه مئة 21 91 زائد 30 كم؟ 121 يعني بدلا من أن يقول في النظم في 121 هذا يصعب عليه أن يدخله في النظم فمن حسن تصرفه في النظم يقول ماء 30 هذا من شدتي ما يقع النظم من الاختصار وليه كان هذا النظم مشتملا على المعاني الكثيرة في الألفاظ القليلة يقول ماء 30 إذا نفهم من ذلك إذا بلغت 21 و 100 معنى الكلام ماذا أنه في 91 يعطي حقتين ويستمر على إعطاء حقتين إلى أن يصل 120 في 121 هنا عنده أمران ظاهر النظم أنه يخير بين أمرين وما هم الأمر عنه الأمر الأول أن يخرج ثلاثة من بنات اللبون قالوا مع ثلاثين ثلاث أي بنات أي بنات لبون هذا الأمر الأول الأمر الثاني شقةان مخير إذن بين ثلاثي ثلاث من بنات اللبون أو وبين حقتين. والمخير هو الساعي الذي يسعى في جمع هذه الزكوات هذا الساعي مخير إما أن يأخذ ثلاث بنات اللبون وإما حقتين بافتيات نعنى بافتيات الافتيات في الأصل هو التعدي بافتيات لكن هذا ليس افتيات حقيقيا هذا افتيات ثابت بالشرع <تصفيق> ان صح التعبير فالساعي يمكنه أن يفتاتأ يتعدش أن فيأخذ حفقتين ويمكنه أن يكتفي بثلاث بنات لابو. هذا هو ظاهر النظم ظاهر النظم إذن أن الساعي مخير بين الأمرين وهناك قولان آخران في المذهب وهما تعين أحد الأمرين إذا مشهور المذهب ما هو؟ هو التخيير بين الأمرين وهناك قول ثان وهو تعين الشقتين يعني لابد أن يأخذ حقتين هذا قال به أشهد وهناك قول ثالث تعين ثلاث بنات لبون وهذا قال به من؟ ابن القاس إذن هنا ثلاثة أقوات تعين الحققتين تعين ثلاث بنات لابون والقول الثالث هو مشهور المذهبي التخيير تخير الساعي بين الأمرين آه. الآن أصل هذا الخلاف ما هو الآن نحن نتفقون على أن الواجب في 120 هو حققتان هذا نص الحديث جيد في 130 نطبق القاعدة التي وردت في الحديث وهي ما زاد ففي كل خمسين شقة وفي كل أربعين بنت لبوم كيف ذلك الحديث يذكر إلى أن يصل إلى فإذا بلغت 91 إلى 200 ففيها حقتان طروقة الجمل فإذا زادت على 200 ففي كل 40 بنت لبون وفي كل 50 حقة الحديث هكذا يذكر إذن الحديث واضح في 120 لكن الإشكال فيما زاد على مائة وعشرين الحديث فيه إذا زاد على مائة وعشرين في كل أربعين بنت لبون وفي كل خمسين شقة فبعض العلماء فهم من قوله فما زاد فهم من ذلك زيادة عشرات بمعنى ما زاد على مائة وعشرين بزيادة العشرات هو مائة وثناثون فمعنى ذلك أنه إلى مئة وثلاثين حتى يصل العدد إلى مئة وثلاثين يعني قبل أن يصل العدد إلى مئة وثلاثين لا نستعمل هذه القاعدة قاعدة في كل خمسين حقا وفي كل أربعين بنت لبون وإذا لم نستعمل هذه القاعدة فنعد ذلك من الوقف وبين مئة وعشرين ومئة وثلاثين نعد من الوقف فنبقى إذن ما بين 120 إلى 130 نبقى على الأصل الذي هو ماذا؟ نبقى على الحقتين. بفهم؟ نبقى على الحقتين. بين الحقتين هي فرض 120. هذا التوجيه الأول. التوجيه الثاني هو أن أن القاعدة في كل ما زاد. يعني ليست زيادة العشرات ولكن في أي زيادة كيفما كانت على 120 إذا انطلاق من 121 نطبقه القاعدة <تصفيق> إذا طبقنا القاعدة وهي في كل 50 حقه وفي كل أربعين بنت laboon على مائة وواحد وعشرين مائة وواحد وعشرين نطبق عليها قاعدة في كل 50 حقه وفي كل أربعين بنت laboon بنت لبون عد مئة وواحد وعشرين ننظر عندنا مئة وعشرون تنقسم إلى كم إلى يعني ثلاثة ثلاثة من ال الأربعين مفهوم؟ إذن فيها ثلاث بنات لبون مفهوم؟ فيها ثلاث بنات لبون جيد. فلأجل ذلك هذا هو سبب الخلاف من فهم من قوله سما زاد أنها زيادة بالعشرات فهو يقول نبقى على حقتين إلى أن نصل إلى 130 ومن فهم مطلق الزيادة يقول في 121 هذه نطبق القاعدة في كل 50 حقق وفي كل 40 بنت لبون يقول إذن القاعدة إذا طبقناها عندنا ثلاث من بنات اللبون إذن هذا الخلاف في ما بين 120 يعني ما بين 121 إلى 130. بعد ذلك في 130 وما بعدها الأمر لا خلاف فيه واضح. لذلك قال إذا الثلاثين ثلاثها المئتو في كل خمسين كمان شقته وكل أربعين بنت لللبن وهكذا ما زاد أمره يهود. إذن إذا إذا الثلاثين ثلاثة المئة بمعنى في مئة وثلاثين القاعدة الإجمالية التي تستمر إلى الآلاف في كل خمسين كمالا شقة وكل كل أربعين بنت لللبن وهذا ما زاد أمره يهود كل ما زاد على ذلك فأمره سهل إذا في مئة وثلاثين وما بعدها الأمر سهل جدا ولا نعتبر إلا العشرات ففي مئة وثلاثين يعني القاعدة قلنا في كل خمسين حقا وفي كل أربعين بنت لابو في كل عدد من العشرات نحاول تقسيمه على الخمسين والأربعين بحيث يكون ذلك التقسيم أقرب ما يكون إلى ما نحن فيه إلى العدد الذي عندنا تطبيق ذلك انا وجه الاختصار مثلا بعض الأمثلة مئة وثلاثون ننظر مئة وثلاثون يمكننا أن نقسمها إلى خمسين وأربعين وأربعين. إذن أربعون وأربعون هذه ثمانون. ثمانون إذا زدناها على خمسين كم هذه مئة وثلاثون. إذن العدد موافق بالضبط يعني ما ما عندنا في إشكال. في هذه الحالة نخرج حقة واحدة عن الخمسين ونخرج بنتي لبون. على الثمانين بعد ذلك في مئة في مئة ننظر ما أفضل تقسيم لها ننظر فنرى يمكننا أن نقسمها إلى خمسين وخمسين واربعين خمسون وخمسون هي مئة واربعون تمام المئة والاربعين إذا نخرج حققتين عن المئة ونخرج بانتلبون عن الاربعين في مائة وخمسين كيف نفعل؟ هذا واضح مائة وخمسين هذه مقسومة على الخمسين بوضوح فاذا نخرج ثلاثة حقق حقق عن كل خمسين في مائة وستين في مائة وستين كيف نفعل؟ في مائة وستون هذه يمكن أن تقسيمها على أربعين مائة وستون يساوي أربعون يساوي تساوي أربعين في أربعة إذا في مائة وستون نخرج كم؟ <تصفيق> نخرج أربعا من بنات اللبن وهكذا يعني في كل عدد والمعتبر هو العشرات ما بين العشرات يعد وقصر في كل عدد يمكنك أن تقسمه ما بين الخمسين والأربعين فتعرف المقدارة الواجبة إخراجه هذا معنى قوله وكل أربعين بنت لللبون وهذا معنى أيضا وهكذا ما زاد أمره يهون يهون إن شاء الله تبارك وتعالى علينا وعليكم إذا حفظنا هذا هذه الأبيات وفهمناها وطبقناها فإن الأمر يهون نسأل الله عز وجل أن يستر لنا الفقه في الدين والتدبر في ما أمره أمرنا الله سبحانه وتعالى به في كتابه وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم والحمد لله رب العالمين